جعلناهن أبكارا عربا أشرابا لأصحاب اليمين تلة من الأولين وتلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمين في سموئول وحمين وَظِلٍّ مِّن يَحْمُونُ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يَصْرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إذا ميقات يوم معلوم